بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد وقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى والمانع الوصف الوجود الظاهر منضبطا عرف ما يغاير الحكم مع بقاء حكمة السبب والشرط يأتي حيث حكمه وجب شرعنا فيما يتعلق بي او شرع الناظم فيما يتعلق بتعداد شرحي ما يتعلق خطاب الوضعي عرفنا انه خمسه انواع على المشهور الأسباب الاسباب والشروط والموانع والرخصه والعزيمة والصحة والفساد مر معنا ما يتعلق به بالسبب حيث قال والسبب الذي اضيف الحكم له لعلقه من جهه التعريف له ثم شرع في حكم الوضعي الثاني وهو المانع فقال رحمه الله تعالى والمانع الوصف الوجود الظاهر المانع والمانع هذا مبتدا قوله الوصف هذا خبر المبتدا المانع الوصف المانع هذا المحدود والحد هو الوصف وما يتبعه هل اذا يكون ماذا يكون خبرا عن يكون خبرا عن المبتدا يكون عن المبتدا والمانع لا شك انه اسم فاعل منع يمنع فهو فهو مانع لان ما كان على زينتي فعل ياتي منه اسم الفاعل على على فاعل ف مطلقا سواء كان متعديا او, أو لازما كذلك ضرب زيد عمرا فهو ضارب ضرب زيد عمرا فهو ضارب وجلس زيد فهو جالس يدل على وزن فاعل اذا المانع اسم فاعل من المنع مع اصله فيه انه من المصدر والمشتق من المصدر قد يشتق مباشرة كالماضي وقد يشتق من المصدر لكن بواسطه كالفعل المضارع لأن الفعل المضارع يشتق من المصدر لكن ليس مباشرة وانما من جهه ما يزاد على الفعل الماضي اذا المانع اسم من المنع وهو ما يمنع من حصول الشيء ما يمنع من حصول الشيء يسمى مانعا سواء كان في المحسوسات أو في المعقولات لان ما معنى من الأحكام انما هو من قبيل المعقول او لا الفقه وكذلك اصول الفقه هذا علم حينئذ نكون من باب المعقولات إذا كان كذلك فالمانع حينئذ نكون ماذا يكون وصفا يكون وصف لذلك عرفوا بالوصفي والوصول ليس بشيئين ذاتي وهو خلاف المقتضي مقتضي الذي هو مرادف لي للعله وعلى القول بانه مرادف للسبب اذا العله والسبب والمقتضي بمعنى واحد كذلك حنيد نقول المقتضي على قول الأكثر من الوصوليين المقتضي والسبب وكذلك العله خلاف المقتضي المانع لان المقتضي يقتضي ماذا عندنا مقتضي ومقتضى كذلك مقتضي يترتب عليه مقتضاه سبب يترتب عليه مسببه هذا العصر المانع خلاف المقتضي لانه يمنع المقتضى ولو وجد المقتضي والوصف المحكوم عليه بكونه مانعا فانه عبر بالوصف والمانع الوصف الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم إلى قسمين يعني المانع على قسمين الوصف المحكوم عليه بكونه مانعا ينقسم الى الى قسمين اما ان يكون مانعا الحكم او مانعا السبب اما مانع الحكم او مانع السبب والمراد في هذا المقام الأول والمانع اعراب به مانع الحكم واما مانع السبب فلم يذكره هنا وانما يذكر في قياس يذكر فيه في القياس ان شاء الله تعالى ياتينا حينئذ سنذكره لكن على جهه الايجاز حينئذ نقول المانع على قسمين اما يكون مانعا للحكم او مانعا للسبب مانع الحكم او مانع السبب الحكم او مانع والمراد بالمانع هنا عند الإطلاق هو مانع الحكم مانع الحكم <تصفيق> فلا يريد أن منه مانع السبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسدا يعني لا يريد على الناظم كاصله بأنه عرف المانع بأنه الوصل وجودي ظاهر منضبط الوصف الوجود الظاهر المنضبط حينئذ يعرفه بهذا فلا يدخل في منع السبب حينئذ يكون ماذا الحد لا يكون جامعا لأن بعض أفراد المانع قد خرج وهذا يعتبر فساد في الحد شرط الحد ان يكون جامعاً مانعاً وهذا ليس بجامع هل هل يعترض على المصنف بهذا القول لا لماذا لانه أراد أن يعرف نوعاً من نوعي المانع وهو مانع الحكم وأما مانع السبب فقصد عمداً, فقصد عمداً أنه لم يريد في هذا الموضع فلا يريد أن منه مانع السبب والتعريف لا يشمله فيكون فاسداً عرفنا المانع مبتدا خبره قوله الوصف وعرفنا أن الوصف احترازا عن الذاتيات ذوات عن الذوات هنئذي لا يوصف بكونها سببا ولا مانعا ولا شرطا الوجودي هذا بتخفيف الياء للوزن اصله وجودي الوجودي يا نسبه وهي مشدده في في الاصلي هنئذي نخففه ليجلي الوزن احترز به عن العدمي لأن الوصف قد يكون وجوديا وقد يكون عدميا كتفاء الشرط عدم الشرطي هذا وصف لكنه عدمي لا وجود اذا الوصف احتيازا عن الذات ذاتيات او الذوات الوجود احتيازا عن العدمي ولا يكون حينئذ المانع عدميا بل لابد ان يكون ماذا وجوديا فالوجود اخرج العدمي كانتفاء الشرط فخرج بالوجود عدم الشرطي في بعض الفقهاء عليه الافضل المانع انا من باب المسامحه بابي المساله لأن بعض الفقهاء يطلق على عدم الشرط سميه ماذا سميه مانعا حين يقول هذا باب التسمح باب التوسع الاصل أن المانع لا يكون وجوديا وعدم الشرط هذا عدم وما كان عدميا فلا يوصف به بالمانع قال المحل وإطلاق الوجودي على الأبوة التي هي أمر اضافي صحيح عند الفقهاء ان الابوه هل هي شيء عدم أو لا لا هي شيء وجود ويسمى عند الفقهاء بكونه وجودية وهذا مجرد الصلاح هذه كلها مجرد الصلاحات قال المحلي رحمه الله تعالى واطلاق الوجودي على الابوه التي أمر اضافه الأمر الاضافي يعني به ماذا الأمر النسبي الذي لا يعقل إلا بمقابله فاذا قيل ابن لا يتعقل معنى الابن الا اذا تعقل معنى الأب وإذا قيل أب زيد ابو لا يمكن تصور معنى الاب الا اذا تصور معنى الابن هكذا كل منهما مرتبط على على الاخر حينئذ يسمى ماذا يسمى اضافيا وهي نسبه يتوقف تعقلها على نسبة أخرى وذلك معنى الاضافه معنى الاضافه اذا اطلاق الوجود على الأبوة التي هي أمر اضافي صحيح عند الفقهاء وغيرهم نظرا إلى أنها ليست عدم شيء ليست عدم عدم شيء وإن كانت هي معنى من المعاني وإن قال المتكلمون الاضافيات أمور اعتبارية لا وجودية اعتبارية بمعنى ماذا أن الذهن يعتبرها هل تنصب الوجود أو لا وحال نزاع بين متكلمين وغيرهم لكن أراد ان يبين انه في هذا المقام الوجود غير الوجود فيما ياتي في آخر الكتاب حينئذ نقول الوجود هنا أعم من الوجود الاتي بمعنى ان الامور الاعتباريه كالابوه هي توصف بكونها وجوديا في هذا المقام أما في آخر الكتاب فسيت اصطلاح آخر حينئذ نقول الأمر الاعتباري في الاصلي لا يسمى ماذا لا يسمى وجوديا الامر الاعتباري لا يسمى وجوديا ما المراد بالامر الاعتباري هو الذي يعتبر في الذهن بمعنى أنك لا تدرك معنى الابن إلا إذا دركت معنى الاب هذا ليس في الخارج وانما هو في في الذهن هل يسمى وجوديا عند المتكلمين لا يسمى وجوديا لكن في هذا المقام سياتي المثال بالابوه بانها مانعه من من القصاص حينئذ لا بد يكون المانع أمراً وجوديا فكيف عبرنا عن الأمر الاضافي بكونه وجوديا نقول الاعتبار هنا يوصف بكونه وجوديا فقول المتكلمين بان الاعتباريه الامور الاعتباريه ليست وجودية هذا الصلاح الخاص ليس هذا المقام بمعنى أن للصلاح يختلف فالوجود هنا يشمل الاعتبار الأمور النسبيه واما الوجود في غير هذا الموضع فلا يدخل فيه الامور النسبيه ولا ولا الاعتباريه لان الوجود لا لها في في الخارج قوله وان قال المتكلمون اي فلا منافات بين ما ذكره هنا وبين تصحيحه في اخر الكتاب أن الأمور الاعتبارية ليست وجوديه لان ما هناك جر على الصلاح المتكلمين وما هنا على صلاح الفقهاء اذا فرق بين الوجود عند المتكلمين والوجود عند الفقهاء الأمور الاعتبارية هي محل النزاع هل هي وجودية ام لا عند الفقهاء وجودية لا دخلته في الحد هنا وصف الوجود اذن الأبو مثال سياتي أنه مثال صحيح مانع هل هو وجود؟ هو أمر اعتباري عند المتكلمين لا يسمى وجوديا لكن عند الفقهاء يسمى وجودية ولا مشاحه فيه في الصلاح الوصف الظاهر قال الوصف الوجودي الظاهر لا الخفي كما مر معنا أن الاوصاف التي تعلق بها الاحكام الشرعيه كالسببيه والمانعيه والشرطيه لابد ان تكون ماذا تكون ظاهرة؟ لان الخفي كاسم غفي لا يعلق عليه الحكم الشرعي البتة لانه مما يتفاوت فيه الناس يقول خفيا على زيد دون دون عمرو وهذا الأمر لا ياتي به الشرع لأن هذه الاحكام الشرعيه مما يستوي فيها الناس وقد عرفنا عله وجود الاحكام الشرعيه الوضعيه أنه لانقطاع الوحي ولبقاء ديمومه الشريعه حينئذ علقت هذه الاحكام من الإيجاب ونحوه على هذه الاحكام الشرعيه الوضعيه اذا الظاهر هذا احتياطا عن عن الخفي كشفقة الأب هذه لا يعتبر مانعا لانها تختلف وهي أمر وهي امر خفي يعني ليس بظاهر منضبطا يعني لا متفاوتا فالمتفاوت كالمشقه هذه لا تحصل أن تكون ماذا مناطا للحكم لأن ما لا ينضبط يكون متفاوتا وما كان متفاوتا حينئذ لا يصلح ان يكون مناط للحكم الشرعي لا متفاوتا كاحسان الأبي بالتربية هذا مما يختلف فيه الناس عرف ما يغير الحكمه عرف يعني معرف لأننا عرفنا أن الاحكام الشرعيه الوضعية هي وضع يعني أمور شرعها الشارع للدلاله على احكام شرعية تكليفيه كذلك اذا كلها معرفات سبب معرف فالسبب مُعرّف والمانع كذلك معرف من جهة التعريف له كما مرّ العلقة من جهة التعريف لها اذا ثمة تعريف لكن عرفنا انه ها لمعنى فيه لمعنى فيه ليس المراد فقط معرف مُعرّف بمعنى انه لا, لا يكون ثم مناسب بينهما قل لا ثمة مناسبة بينهما اذا نقول المانع مُعرّف والشرط فذلك معرّف كما أن دلوك الشمس معرف أو جُعل علامة على وجوب صلاة الظهر كذلك وجود الحيض دليل ومعرّف على عدم وجوب الصلاة مطلقا أولا إذا هو معرف هذا معرف هذا هذا عارف ما يغير مغايرة مخالفة هذا الاصل فيه زيد غير عمرو يعني مخالف له لكن المخالف أعم من المناقضة أولا مغايره عمو مخالفه اعم من المناقضه لكن اراده هنا ماذا المناقضه يعني يناقض الحكمه يعني نقيض الحكم نقيض الحكم وجوب الصلاه ها نقيضها عدم الوجوب هكذا وجوب عدم الوجوب وكذلك النقيض دائما تاتي به كلمه لا او عدم على نفس الكلمه الوجوديه أو لا وجود نقيضه لا وجود هكذا هذا قول عدم الوجود ولا وجود الساكن ولا الله المتحرك ولا لا متحرك هكذا نفس اللفظ تدخل عليه ماذا حرف السلب سواء كان فعلا او كان اسما او كان حرفا باعتبار الحرف عند النحاة حينئذ الوجوب لا وجوب او عدم الوجوب نقيض الحكم نقيض حكم اذا قوله عرف يعني المانع معرف من المعرفات عرف ماذا ما يغير اي يناقض ففسر المغاير هنا بالمناقضه وليست المخالفه ما يناقض الحكم حكم ماذا حكم السبب فانه انما يريد على على سببه ما يناقض اي ما يناقض الحكم اي حكم السببي ونقيض الحكم رفعه نقيض الحكم رفعه على الوجه الذي ذكرناه سابقا مع قيد ذكره الناظم ليمتاز مانع الحكم عن مانع السبب قال مع بقاء حكمة السبب يعني السبب والمسبب وحكمة السبب سبب والمسبب الذي والحكم المرتب عليه ثم هذا الحكم لحكمة كذلك كل حكم انما يكون لحكمة مع بقاء حكمة السبب فان انتفت حكمه السبب حينئذ صار مانعا سبب. صار مانعا للسبب فقوله مع بقاء حكمة السبب بمعنى ان المانع ان وجد رفع الحكمه المرتب على على السبب مع بقاء حكمة السبب فان رفع كذلك حكمه السبب حينئذ صار ماذا صار مانعا للسبب مانعا له للسبب وكل مانع للسبب مانع له للحكم اذا قوله مع بقاء حكمة السبب مراد به الاحتراز عن مانع السببه كالابوه هذا مثال مشهور عند الاصوليين وترضى وشوكان كما سياتي في باب القصاص مع القتل العمد العدوان هذه الابوه مانعه للحكم الذي هو ماذا قصاص قصاص لا قصاص وكذلك الابوه رفعت الحكمه ما هو الحكم القصاص ما هو السبب القتل العمد عدوان وجد السبب وجد المقتضي ولم يترتب عليه المسبب وهو القصاص لماذا لوجود المانع ما هو المانع الابوه وهو امر اعتباري لكنه وجود عند الفقهاء في هذا الموضع حينئذ نقول الابوه هذه مانع رفعت ماذا رفعت الحكمه يعني نقيض الحكم وهو لا قصاص او عدم عدم القصاص مع كون المقتضي السبب قائم وحكمه السببي كذلك قائمه وهي ماذا ما الفائده او ما الذي من اجله شرع القصاص ها الحياه وحكمه السبب باقيه او لا باقيه انذا هذا مثال مشهور عند وصولين كالابوه في باب القصاص مع القتل العمد العدوان فانه مانعه للحكم الذي هو القصاص منعته لحكمه وهي يعني كونه ابا كون الاب سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعدامه هكذا علل له الاصليون أكثر الاصيلين على هذه العله الاب سبب في ايجاد الابن لو هو سبب يصح الاعتماد عليه لما كان الابن صحيح حينئذ كيف يكون الابن سببا في اعدام الأب الذي هو سبب في ايجاده قالوا هذه حكمة لابد من, من مراعاتها حينئذ ارتفع الحكم وهو القصاص وثبت نقيضه وعدمه عدم القصاص قالوا لحكمه وهي كون الاب سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعدامه وهذه تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم عدم القصاص الذي هو نقيضه الحكم مع, مع بقاء حكمة السبب وهي الحياء وكذلك حكمة من القصاص ما هي حياء ولكم في القصاص حياة حياة عظيمه ولذلك جاء بيبي التنوير اذا مع بقاء حكمة السبب وهي وهي وهي, وهي الحياة الحياه هذا المثال صالح لما لما ذكر وسمي مانع الحكم لان سببه مع بقاء حكمته لا يؤثر مانع الحكم لماذا سمي مانع الحكم لأن السبب موجود والحكمه كذلك موجوده هل أثرت في وجود الحكم الجواب لا السبب باق وحكمة السبب باقيه لم تؤثر في ايجاد الحكم بل ارتفع ارتفع الحكم لذلك سمي ماذا مانع الحكم وفي الاصلي جمع الجوامع قال المانع الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم معرف نقيض الحكم هنا قال ما يغايره ولذلك فسرنا المغايره بماذا بالنقيض باعتبار الاصلي جمع الجوامع لانه قال المعرف نقيض الحكم نقيض الحكم فخرج بقوله مع بقاء حكمه السبب مانع السبب لكن صاحب العاصلي لم يذكر مع بقاء حكمة السبب وانما ذكر ماذا قال الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم زاد السيوط ماذا مع بقاء حكمة السبب يعني زيادة على على الاصل ومر معلنا ان السيوطي قد يصلح بعض الأشياء التي تنتقد على على جمع الجوامع قال الزركشي والعراقي ولا بد أن يزاد في التعريف مع بقاء حكمة السبب لا بد ان في التعريف مع بقاء حكمه السبب فان الابوه مانعه للحكم الذي هو القصاص لحكمه وهو كون الاب سببا في ايجاده فلا يكون الابن سببا في اعدامه وهذه الحكمة تقتضي عدم القصاص الذي هو نقيض الحكم مع بقاء حكمة السبب وهي الحياة وهي الحياه كما مر والمراد بهذه الزيادة اخراج مانع السبب اخراج مانع السبب لأن مانع السبب يؤثر في السبب فتنتفي الحكمه ان كان المانع يخل بحكمه السبب فهو مانع مانع السبب وان كان يخل بالحكم باثبات نقيذ الحكم لكن مع بقاء حكمة السبب فما مانع مانع الحكم هذا الفرق بين بين النوعين والمراد بهذه الزيادة إخراج مانع السبب وهو ما يستلزم حكمه تخل بحكمه السبب سلزم حكمه أخرى منفصله عن حكمة السبب لكنها تخل بها كالدين في الزكاه دين في في الزكاه اذا قلنا انه مانع من الوجوب على هذا القول فان حكمه السبب وهي الغنى مواساه الفقراء من فضل ماله ان هذه حكمه ماذا؟ ايجاب الزكاه تجب الزكاه من اجل أنه غني ثم مواساه الفقراء مواساه الفقراء حين إذا وجد الدين ماذا يصنع؟ يحتاج ان يواسي نفسه هو كذلك ان يواسي نفسه هو حينئذ الدين اخل بالحكمه حكمه السبب هو عنده مال وهو الغنى فمواساه الفقراء صارت حكمه لماذا؟ لايجاب الزكاه في ماله لكن وجد الدين حنيد كيف يواسي غيره فمواسات نفسه من باب أولى وأحرى فصار هذا الدين مانعا من السبب لماذا لكونه اخل بحكمه السبب وجد الدين فصارت حنيد المواساه الفقراء هذه ممتنعه فإن حكمة السبب وهي الغنى مواساه الفقراء من فضل ماله وليس مع الدين فضل يواسي به فصار كالعاده صارك ك العدمي قال الناظم وقد زدت هذا القيد في النظمي زدت هذا القيد مع بقاء حكمة السبب احترازا عنه عن مانع السبب فان الفرق بينهما ان مانع السبب حينئذ يترتب عليه حكمة تخل بحكمة السبب الاصلي واما مانع الحكم حينئذ يثبت نقيض الحكم لكن تبقى حكمة السبب الاصلي باقيه على على اصلها هذا الفرق بين بين النوعين قال الآمدي اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب واضح هذا هو نفس الكلام السابق مستلزم هذا الوصف المانع يستلزم ماذا لحكمه هو كل حكم لابد ان يكون له حكمة لحكمه مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب الذي اثبته مانع المانع المانع ما الذي يترتب على وجود المانع نقيض حكم السبب او لا مع بقاء والمحافظة على حكمة السبب هذا الذي عناه مع بقاء حكمة السبب كالابوه في باب القصاص مع القتل العمد العدوان هذا المثال هو المشهور عند اصوليين قال الشوكاني والمانع هو وصف ظاهر منضبط يستلزم وجوده حكمه تستلزم عدم الحكم أو عدم السبب ليشمل النوعين كوجود الابوه فانه يستلزم عدم ثبوت الاختصاص للابن من الأبي لان كون الاب سببا لوجود الابن يقتضي الا يصير الابن سببا لعدمه هذا على على المشهور ثم قال رحمه الله تعالى وفي هذا المثال وفي هذا المثال الذي أطبق عليه جمهور الأهل الاصول نظرا في هذا المثال الذي أطبق عليه أهل الاصول نظرا ليس في الحكم حكم ثابت كما هو لكن في التعليل في جهه كونه ماذا هو الذي اوجده ثم كيف يكون عادما له الحكم ثابت كما هو وهو مانع ولا اشكال فيه لكن من جهه اظهار الحكمه في حسم لان السبب المقتضي للانقصاص هو فعله هو هو فعله لا وجود لابن ولا عدمه كذلك قال ماذا السبب المقتضي المقتضي للقصاص هو فعله القتل من الذي ادخل الابن هنا وجوده عدمه صحيح ام لا نعم لا لا عبره بالابن وجوده ولا عدمه وانما الحكم مرتب على ماذا على الفعل نفسه هو قتل عمدا عدوانا الى اخره ففعله هو الذي يرتب عليه الحكم هو السبب هو المقتضي واما ابنه فهو شيء خارج منفصل عن عن المساله لكن هذا من باب ماذا من باب التعليل الذي ذكره مال للاصول لان الحكم اذا ثبت حينئذ التعليل كما مر معنا في مساله الحج ونحوه التعليل ينظر في اقل لما يعترض عليه فيقدم يعني قد يوجد اعتراضات أو من التعليل الثلاث كما مر معنا في مساله الحج كلها معترضه كلها الحكم ثابت سواء قلنا بالاول او بالثاني او بالثالث كيف نرجح واذا اردت ان تجعل هذا الحكم مناطا بي نعم منوطا بالتعليل فتنظر في التعليل الذي هو اقل نقدا ولا يسلم من النقد حينئذ هو الذي هو الذي يذكى فنظر هنا الشوكاني رحمه الله تعالى لان الفعل هو المقتضي ولا علاقة للابن بوجوده او عدمه في الحكم الشرعي لان السبب المقتضي للقصاص هو فعله لا وجود الابن ولا عدمه ولا يصح ان يكون ذلك حكمة مانعه للقصاص ولكنه ورد الشرع بعدم ثبوت القصاص لفرع من اصل يعني رجع إلى ماذا إلى الى الشرع فعنيد نقول التعليل هو كون الشرع جاء بانه لا يقتص من اصل لفرع هذا الاصل هذا هو الذي يعلل به كما قلنا في مساله الحج دل الدليل على أن الحج إذا تلبس به وجب اتمامه للنصوص الأدال على ذلك حينئذ التعليل يكون فيه نظر من حيث ماذا من حيث الاختيار فقط فهذا كذلك الذي عنه شوق الله تعالى قال الحكم الذي الذي هو السبب والمقتضي للحكم هو القتل نفسه وابن هذا منفصله عنيد كيف نعلل ببن وجوده وعدمه قل ان نرجع الى ماذا الى الشرع هذا التعليفه فيه نظر فيه, فيه نظر. قال ابن قيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعاده واما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضيه والجزيئيه ابن قيم يرى التعليل يرى معه الدليل الشرعي لكن المراد هنا الاستنباط حكمة لماذا الشرع استثنى الأب من كونه إذا قتل ابنه أنه لا لا يقتل هل الاستدلال العصر فيه بالنص الشرعي لكن هل من حكمة ملتمسه أو لا الجمهور علما مرة ذكره وانتقده شوكان رحمه الله تعالى يقول ابن القيم واما الولد والوالد فمنع من جريان القصاص بينهما حقيقة البعضية والجزئية التي بينهما فإن الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض أجزاء الإنسان من بعض كذلك يقول ابن الولد جزء من الأبي عينئذ لا يقتص الانسان لجزءه من كله فإذا كان كذلك عينئذ لا يقتص من الاب لابنه قال فان الولد جزء من الوالد ولا يقتص لبعض اجزاء الإنسان من بعض وقد اشار تعالى إلى ذلك بقوله وجعلوا له من عباده جزءا وهو قولهم الملائكه بنات الله فدل على أن الولد جزء من من الوالد إلى ان قال وهذا المأخذ السابق الجزئية والبعضيه أحسن من قولهم ان الابى لما كان هو السبب في ايجاد الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه يعني وافق الشوكاني في النقد لكن ما بشرع في حسب وانما جاء بماذا لبديل اخر بتعليل آخر <تصفيق> بتعليل اخر وهو البعضية والجزئيه ثم قالوا في المسألة مسلك آخر،, اخر وهو مسلك قوي جدا وهو أن الله سبحانه جعل في قلب الوالد من الشفقه على ولده والحرص على حياته ما يوازي شفقته على نفسه وحرصه على حياه نفسه وربما يزيد على ذلك فقد يؤثر الرجل حياة ولده على حياته وكثيرا ما يحرم الرجل نفسه حظوظها ويؤثر بها ولده وهذا القدر مانع من كونه يريد اعدامه واهلاكه أراد أن يطعن في ماذا في كونه قد يقع عمدا في فيريد ان يلحقه بماذا بالخطا لالا يقتص منه لانه لا يقتصل من من المتعمد ومعلوم أن الأب يحب ابنه أكثر من نفسه هذا الاصل فيه فإذا كان كذلك حينئذ ينتفي ويمتنع عقلا وعاده أن يتعمد الاب قتل ابنه حينئذ انتفى ماذا انتفى القصاص من أصله لأن القصاص شرطه شرطه العمد والعدوان قال هنا وهذا القدر مانع من كونه يريد يعني الاب اعدامه وهلاكه بل لا يقصد في الغالب الا تاديبه وعقوبته على إساءته فلا يقع قتله في الأغلب عن قصد وتعمد واضح هذا عن قصد وتعمد بل عن خطا وسبق يد وإذا وقع ذلك غلطا الحق بالقتل الذي لم يقصد به ازهاق النفس فاسباب التهمه والعداوة الحاملة على القتل لا تكاد توجد في الاباء وإن وجدت نادرا فالعبره بما طردت عليه عادة الخليقة اذا اسقط أن يكون الأب يقتل ابنه عمدا عدوانا فسقط الحكم من من اصله وهذا تعليل جيد فما ما لا اله الله تعالى ثم قال الشوكاني بعد ذلك النقد والاولى أن يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي هي مانع اولى مانع عندما جعلها شرطا وعلم بها وتعمد حين نقول هذا وصف وجودي هو ظاهر ومنضبط ترتب عليه النقيض نقيض الحكم وهو عدم صحة الصلاه الا أن ان يمثل لذلك بوجود النجاسة المجمع عليها في بدن المصلي او ثوبه فانه سبب لعدم صحة الصلاة عندما يجعل الطهارة شرطا فها هنا قد عدم شرط وهو الطهاره ووجد مانع وهو النجاسه لا عند من يجعلها واجبه فقط كهو يعني مش وكان يرى انها واجبه واما المانع الذي يقتضي وجوده حكمة تخل بحكمة السبب هذا يسمى ماذا يسمى مانع مانع السبب, مانع السبب. كل منهما يمنع الحكم لكن العبره بماذا هل حكمة السبب باقيه اولى كل منهما يمنع يمنع الحكم فإذا كان النظر للحكمة فإن كانت باقيه حينئذ نسميه مانع الحكم وان اخل بها سميناه مانع, مانع السبب قال واما المانع الذي يقتضي وجوده حكبة تخل بحكمة السبب فكدين في الزكاه فإن حكمه السبب وهو الغنى مواساه الفقراء من فضل ماله ولم يدع الدين في المال فضلا يواسا به او يواسى به هذا على قول من قال ان الدين قال ان الدين مانع من الموارع فالمانع لسبب الحكم وصف يخل وجوده بحكمه السبب كالمثال السابق وسمي مانع السبب لأن حكمته فقدت مع وجود صورته فقط صورة السبب باقيه لكن الحكمه فقدت لذلك سمي مانع, مانع السبب هذا التعريف الذي ذكره المصنف والذي قدمه صاحب الجمع لكن أكثر الاصوليين كالسبب يعني عرفوا المانع بما عرف به السبب على الضوابط المذكوره السابقة فقيل ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته كذلك ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم يقول شيء شيء اخف ما يلزم من وجوده العدم هذا احتراز من السبب لأن السبب يلزم من وجوده الوجود يلزم من وجوده الوجود والثاني ولا يلزم من عدمه وجودن اعتراض من من الشرط لانه يلزم من عدمه العدم شرط يلزم من عدمه العدم كالطهارة شرط شرعي ليس لغوي والثالث او قول لذاته هذا احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر فارن المانع وجود سبب اخر فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السببي قالوا كالقاتل الاب القاتل في المثال الاتي اذا ارتد زمن قتله ولده يقتل او لا يقتل قتله وارتد يقتل او لا يقتل ها يقتل لاي سبب لقتله ابنه لا وانما لردته اذا المانع موجود او لا لكنه لم يؤثر في الحكم لماذا لقيام سبب آخر يقتضي ها يقتضي قتله لكن القتل هنا باعتبار ماذا باعتبار المانع هو نقيض حكم المانع لان المانع ترتب عليه ماذا نقيض حكم الاصل السبب وهو عدم القصاص فوجد سبب آخر اقتضى ماذا اقتضى القصاص حينئذ نقتصه منهم اذا قول لذاتي احتراز من مقارنه المانع لوجود سبب آخر لا يؤثر لا يؤثر لماذا لان كونه مانعا انما يمنع من جهه كونه ابا اما كونه مرتدا فهل المانع الابوه هنا تؤثر الجواب لا فيبقى السبب على على اصله فانه يلزم الوجود لا لعدم المانع بل لوجود السبب كالابي القاتل في المثال اتى اذا ارتد زمن قتله ولده فانه يقتل بالردة وان لم يقتل قصاصا لان المانع انما هو لاحد السببين احدى السببين اذا ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدم وجود ولا عدم على قيد الثاني قول لذاته هذا قيد ثالث فالمانع ينتفي الحكم لوجوده والشرط ينتفي الحكم لانتفائه الموانع الشرعيه ثلاثه انواع دلصوريين منها ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره ما يمنع ابتداء الحكم واستمراره يعني يكون المانع سابقا فلا يترتب عليه الحكم مثل ما قالوا في الرضاع ك حينئذ يمنع ابتداء النكاح كذلك ارضعت وصار ابن لها اخت الاخر يمنع النكاح ثم ينكح امراه اجنبيه ثم بعد ذلك يحصل رضاعه على الصفات المعروفه عند الفقهاء كيف يكون حينئذ يكون الرضاع ماذا مانعا للاستمرار فيمنع الابتداء إذا كان الرضاع السابق ثم إذا طرا على النكاح منع ماذا منع استمرار النكاح استمرار النكاح على يتصور قد يقال بان شرط ان يكون في حولين اذا عقد على, على رضيعة عقد على رضيعة يصح النكاح عمره شهر وهي رضيعة ثم ارضعتها امه ما الحكم صور متصورة ولا لذلك عقد على على فتاته <تصفيق> على رضيعة عمرها شهر ثم ارضعتها امه بطل النكاح, النكاح. ثاني ما يمنع ابتداءه فقط كالعده تمنع ابتداء النكاح معتدة نكاح باطل ولا تبطل استمراره رجعيه معتدة لكن لا تبطل استمراره لا تبطل استمراره كذلك المتوفى عن زوج على الصحيح انها زوجته له ولذلك تارثه اذا لا تمنع الاستمرار لكن تمنع ماذا الابتداء فاذا نكح معتدة يعني امراته في عدتها فالنكاح بالاجماع باطل لكن لو طرأت على النكاح لا تمنع استمراره لا تمنع مختلف فيه يعني تم خلاف بين الفقهاء و الاصوليين يمنع ابتداء الصيد فان طرا على الصيد احرام فهل تجب ازاله اليد عنه في خلاف صح المذهب عندنا لا يجب يعني اذا احرم ثم راى صيدا هل يجوز ان يصيد لا لكن اخذ الغزال صاده وفي يده ثم بيك اللهم عمره دخل في النسك حينئذ استمراره يبقى او لا يبقى محل نزاع بين, بين الصوليه بين الفقهاء وقد طول يمنع ابتداء نكاح الامه فان طرا عليه فهل يبطله في خلاف والصحيح المذهب عندنا لا لا يبطله ووجود الماء كذلك وجود الماء يمنع ابتداء التيمم كذلك بالاجماع فلو طرا وجود الماء عليه في الصلاة يبطل أو لا يبطل فيه خلاف بين بين الفقهاء اذا هذه المسائل كلها يمنع أو لا يمنع حينئذ نقول هذه مسائل خلافية والصحيح عندنا انه يبطله وما ذاك الا لتردد هذا القسم بين القسمين قبله والله اعلم يعني القسم الثالث اشبه ما يكون بأنه داخل في قسمين الاولين الأول ما يمنع الابتداء والاستمرار الثاني ما يمنع الابتداء الثالث ها. هذا مختلف فيه بحسب المذاهب المعتبره ثم قال النظم رحمه الله تعالى والشرط يأتي حيث حكمه وجم هذا النوع الثالث من انواع الحكم الوضعي الاسباب والموانع قال والشرط ياتي حيث حكمه وجم هذا شرح للشرط أم أنه وعد هذا وعد بمعنى انه احال بان الشرط ليس هذا محله عينيد لم يذكر الشرط في هذا الموضع انما ذكره اسمًا فحسب بمعنى ان الاصل انه يذكره في هذا الموضع لكن ثمة تفاصيل لا تليق بهذا المقام لأن الشرط منه لغوي ومنه شرعي ومنه عقلي ومنه عادي وهو اشبه بالمخصصات ولذلك يذكر في موضعه ولذلك قال والشرط ياتي حيث حكمه وجب الشرط الذي هو احد اقسام خطاب الوضع ياتي تعريفه ومباحثه في مبحث المخصص أخره إلى هناك لأن اللغوي من أقسامه مخصص كما في قوله أكرم ربيعة إن جاؤ يعني الجائين منهم ومسائله الآتية من الإتصال وغيره لا محل لذكرها إلا هناك وهو مراد بقوله حيث حكمه وجب وجب ومعنى وجب موثب فاعله عقب ذلك اه وجب يعني ثبت حيث حكمه وجب يعني ثبت متى يثبت في المخصصات في المخصصات الوجوب هنا بمعنى الثبوت حيث حكمه وجب اي ثبت متعلق بقوله ياتي والله اعلم نصب هذه الأشياء مثلا نختم بها ما ذكره نصب هذه الأشياء التي هي السبب والشرط والمانع هذه مفيدة مقتضياتها حكم شرعي يعني هذه الأسباب والشروط والموانع هي في نفسها احكام شرعيه وما يترتب عليها كذلك احكام شرعية كذلك كون الزوال سببا حكم شرعي او لا حكم شرعي يترتب عليه وجوب صلاه الظهر حكم شرعي او لا حكم شرعي اذا كل منهما يعتبر ماذا يعتبر حكما شرعيا إذ لله تعالى في الزاني حكمان وجوب الحد وسببه الزنا فنصب هذه الاشياء لتفيد مقتضاته من الاحكام هو حكم شرعي أي قضاء من الشارعي بذلك ومقتضياتها أيضا حكم شرعي فجعل الزنا سببا لوجوب الحد حكم ووجوب الحد حكم وهذا مطرد عند كثير من الاصوليين ولذلك نقول لله تعالى في الزنا حكمان كذلك وجوب الحد هذا حكم لفظي تكليفي وسببه ماذا الزنا اي كون الزنا سببا لوجوب الحد حكم آخر وكذلك وجوب حد القذف مع جعل القذف سببا له هذا نعتبر ماذا حكما شرعيا لكنه وضعي ووجوب القطع مع نصب السرقه سببا له ووجوب القاتل بالردة والقصاص مع نصب الردة والقتل سببا لهما ونظائر ذلك كثيرة في الاحكام والمسائل المتعلقة بالفقهيات فتميز بين الحكم الشرعي وبين الحكم الوضعي حكم الوضعي بعضه يكون في مقدور المكلف وبعضه لا يكون في مقدور المكلف وهذا ياتي بحثه في في محله ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الحكم الرابع من احكام الوضع من احكام الشرعي الوضعي فقال وصحة العقد او التعبدي وفاق ذي الوجهين شرع احمد وقيل في الأخير اسقاط القضاء والخلف لضي على القول الرضا ذكر الصحه والفساد وهما من خطاب الوضع وهذا هو الصحيح أن الصحه حكم شرعي وضعي وان الفساد حكم شرعي وضعي واختاره أصحابنا من الحنابلة من الحنابلة وغيرهم لانهما من الاحكام وليس داخلين في الاقتضاء والتخيير أن الحكم إما أن يدخل في الاقتضاء فهو واحد من الأربعة الإجاب والندب والكراهه والتحريم أو في التخيير وهو الاباحه وليست الصحة ولا الفساد واحدا من هذه الاحكام الخمسة فدل على ذلك فدل ذلك على انها من القسم الثاني وهو الوضع وهو الوضع لان الحكم بصحه العبادة وبطلانها وبصحه المعامله وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيي فكان من خطاب الوضع اذ دل الدليل العقلي والاستقراء كذلك على أن حكم الله تعالى منحصر في هذين النوعين اما خطاب اللفظي معبر عنه بالاقتضائي وإما خطاب وضعي إما هذا وإما ذاك فاذا لم يكن من الخطاب التكليفي اللفظي تعين ان يكون من الثاني تعين ان يكون من الثاني هذا القول هو الصحيح وهو المقدم عند جماهير الاصوليين وقال جماعه معنى الصحه الاباحه ومعنى البطلان الحرمه معنى كون الشيء صحيحا يعني يعني مباح فرده إلى ماذا الى التخير ومعنى البطلان الحرمه فرده إلى ماذا الى الاقتضاء اذا لم يخرج الحكم الوضعي عن حكم التكليفي ولذلك قال بعضهم كل حكم هذا مر معنا في اول البحث كل حكم وضعي فهو حكم تكليفي داخل داخل تحته فاذا جعل أو فسرت الصحه بمعنى الاباحه رددناها إلى الحكم الشرعي الذي هو التخير وإذا فسرت او فسر البطلان والفساد بمعنى الحرمه رددناه الى حكم الاقتضاء وقل هذا كذلك فاسد وذهب ابن الحاجب وجمع إلى أن الصحه والبطلان أمر عقلي يعني ليس للشرع فيهما مدخل ليس للشرع فيهما مدخل بمعنى ان الشرع او ان الصحه ليست حكما شرعيا وان الفساد والبطلان ليس حكما شرعيا بل هو امر عقلي غير مستفاد من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي وانما قالوا انهما أمر عقلي لماذا لان الشرع لم يرد بكون الشيء ماذا بكون الشيء صحيحا وانما امر بعباده مستجمعه لشرائط واركان وواجبات هذا مامور به فإذا تمت حينئذ حكم العقل بصحة الصلاه وكذلك الشان في في المعاملات اذا كون الشيء مستجمعا للشروط والأركان ليس مستفادا من الشرع وإنما هو مستفاد مماذا من, من العقل الذي دل على ذلك هو هو العقل لكن نقول هذا فيه فساد وهو كون الشرع وان جعل للعقل مجالا في الحكم بكون شيء صحيحا او فاسدا لاستجماع الشروط أو عدمها إلا أن الشرع له مدخل من الذي بين بكون العبادة لابد ان تكون مستوفاه للشروط واركانها اليس الشرع بلا فدل ذلك على أنه إذا اذا استجمعت الشروط والاركان في العبادة استلزم الحكم عليها بالصحه حينئذ الحكم بالصحة وإن كان بدلاله الالتزام كما سلم بعضهم إلا انها من جهه من جهه الشرع اذا كون العقل يرجع اليه في الحكم على كون العباده صحيحه او ليست بصحيحه العقل له مدخل لكن الشرع هو الأصر من الذي اذن للعقل قل الشرع من الذي بين استجماع شرائط الاركان للعباده الصحيحه دون حينئذ نقول هذا هو الشرع فثم أمران يجمع بينهما قال هنا وانما قالوا انه انهما امر عقلي لأن الصحه في العبادة اما لكون الفعل مسقطا للقضاء للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او لموافقه الامر الشريعه كما هو مذهب المتكلمين يعني على على القولين كما سياتي فصلاه من ظن الطهارة ثم تبين خطؤه غير صحيحة على الأول لعدم سقوط القضاء وصحيحه على الثاني لكونها موافقه لامر الشارع قال ولا شك أن العبادة إذا اشتملت على أركانها وشرائطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين على تفسير صحه العبادة على مذهب الفقهاء أو على مذهب المتكلمين فالعقل هو الحاكم لكن يرد السؤال هل العقل حاكم ابتداءا الجواب لا وانما جعل الشارع له مدخليا في ك... كونه ماذا في كونه يحكم على العباده هل هي مستجمعه للشروط او لا فالذي يدل على كون العباده مستجمعه او لا نقول الأصل فيه هو الشرع لماذا لأنه أمر بعباده ذات أركان وشرائط وواجبات دل ذلك على أنه متى ما استقامت العباده على هذه الأركان والشرايط حكم العقل لكن باذن باذن الشرع باذن الشرع. قال هنا سواء حكم الشارع بها أو لا قال الآمدي يبعد أن يكون الحكم به شرعيا لان كون الفعل موافقا للشرع أو غير موافق مدرك بالعقل لكن ليس استقلالا وإن متبع لي للشرع فكون الفعل موافقا للامر أو مخالفا لا يحتاج إلى توقيف من الشارع بل يعرف بمجرد العقل ككونه مؤديا للصلاه أو تاركا لهما فلا يكون حكما شرعيا بل عقليا ولكن هذا رد بأن الشرع إذا كان له في ذلك مدخل كيف يكون عقليا محضا إذا كان الشارع له مدخل في ذلك كيف يكون عقليا محضا فالخطاب إذا ورد باعتبار الشروط وغيرها مما يتوقف عليه الحكم الشرعي كانه ورد لان ما استجمع هذه الأمور موافق وما لا مخالف إذا أمر الشارع بعباده ذات أركان وشروط دل على أن ما كان مستجمعا للشروط فهو الصحيح وإلا فهو فهو الفاسد ولا مانع ان يكون الحكم الشرعي ما اخذا من دلاله الالتزام لا مانع كما عرفنا فيما سبق حكم الشرعيه الكتاب والسنه مطلقا إما مطابقه واما تضمن واما دلاله استتساب فالذي بين ان الشيء اذا استجمع الشروط فهو صحيح موافق للشرع او له فهو الشارع لكن لم يرد اللفظ الصحه ولم يرد اللفظ الفساد لان هذه مجرد الاصلاحات أما الاستجماع وعدم الاستجماع الابراء وعدم الابراء اسقاط القضاء وعدم اسقاط القضاء هذا كل حكم شرعي وان كان مرده في الحكم على ماذا العقل هذا نباس يقضي ان العقل له مجال في مثل هذه المسائل الشرعيه ولذلك حتى في الإيجاب والندب والكراهه والتحريم العقل له مجال ولذلك يختلفون هذا واجب أو مندوب او مباح يختلفون هذا محرم أو مكروه لماذا لكون العقل نظر في النصوص عين اذا العقل له ماذا له مجال والشائع لم يلغي العقل بالكلية وإنما جعل له جعل له مجالا وهو للاستنباط والنظر على حسب القواعد المعروفه وزعم القطب الشيرازي انما ذلك في العبادات فقط يعني ماذا أن يكون عقليا في العبادات وأما في المعاملات فهو فهو شرعي فهو شرعي واما ترتب اثار العقود عليها فشرعي قطعا وهو مردود بعدم الفرق يعني لا فرق بين العباده المستوفاه للشروط والاركان والموانع والواجبات انتفاء الموانع وبين المعامله بيع واجاره الى اخره اذا استوفى العقد والشروط وانتفيت الموانع ما الفرق بينهما لا فرق بينهما حينئذ كل من فرق فعليه الدليل واذا لم يكن دليل حينئذ يكون من قبيل التحكم لأن الترتيب فيهما معا مدرك بالعقل وإنما حكم بالقول الراجح بانه شرعي لكون الشرع له فيه مدخله ولذلك قيل تعرض المسألة على القاضي مسألة بيع وشراء فيحكم فيها يحكم بالعقل ام بالشرع بالشرع قاطعا هذه يدل على ماذا على أن الحكم على المعامله بالانفاذ أو العدم انه حكم شرعي لأن القاضي لا يجوز له ان يحكم ب بغير الشرع كذلك ليس كذلك القاضي إذا عرضت عليه المعاملات فحكم بالصحة أو الفساد ان قلنا بأنه بأن الصحة الصحه والفساد حكمان عقليان فقد حكم بالعقل ولا يجوز للقاضي أن يحكم الا بالشرع ودل ذلك على أن حكم بالصحة والفساد في المعاملات وغيرها إنما هي شرعية لا, لا عقلية قال الناظم حم الله تعالى وصحه العقد أو التعبدي وفاق ذي الوجهين شرع احمدي وصحه العقد أو التعبدي وفاق ذي الوجهين شرع احمدي صحه صاد ض والحاء اصل يدل على البراءه من المرض والعيب يعني الصحيح ضد سقيم هذا الاصل فاذا قيل صحيح يعني سليم من المرض والعيب وبرئ من المرض والعيب وعلى الاستواء ومن ذلك الصحة ذهاب السقم والبراءة من كل عيب والصحيح والصحاح بمعنى وصحه العقد اضاف صحه إلى العقد يعني العقد المتصف بالصحه صحة العقد أي العقد الصحيح عقد صحيح او التعبدي أو صحة التعبدي يعني العبادة أي العبادة الصحيحة فاراد الناظم هنا تبعا للاصل أن يعرف الصحه مطلقا ما المراد بالاطلاق يعني سواء كانت الصحة في العبادات أو في المعاملات قال هنا وصحة العقد أي المعامله كالبيع أو صحة التعبد أي العبادة التعبدي بالخفض عاطفا على العقد وهنا على نيه تكرار العام يعني صحته التعبدي اذا التعبد الصحيح والعقد الصحيح وأراد بالتعبد أي العباده كالصلاه مثلا فمعنى الصحة مطلقا عباده أو معامله وفاق ذي الوجهين شرع احمدي هذا التعريف شطر الشطر الثاني هو الذي عناه النظم هنا تبع للاصل بان هذا التعريف ليس خاصا بالمعاملات دون العبادات أو أنه مختص بالعبادات دون المعاملات وانما يشمل ماذا الت... يشمل المعامله التي هي العقود ويشمل ماذا العبادات لأن بعضهم لقوله وقيل في الاخير اسقاط القضاء قيل في الأخير يعني ماذا يعني الصحه في العبادة اسقاط القضاء فهم منه أن التعريف السابق خاص ب بالعباده خاص ب فانه أراد أن يحكي المذهبين مذهب المتكلمين ومذهب الفقهاء في الصحة في العبادة وليس الأمر كذلك فالصواب قال كما افصح الناظم هنا بأن التعريف وفاق ذي الوجهين شرع احمدي هذا التعريف ليس خاصا بالصحه في العبادة دون العقد أو بالعكس بل هو شامل للنوعين قال وفاق ذي الوجهين شرع احمدي يعني موافقته ذو الوجهين وفاق هذا مصدر وافق اي موافقه وافق اي موافقه الفعل ذي الوجهين وقوله ذي اي صاحب وفاق ذي الوجهين وفاقه اي موافقه ذي الوجهين ذي بمعنى صاحب وفاق مضاف وذي مضاف اليه ولذلك جره بالياء لانه من أسماء السته ذي مضاف الوجهين مضاف اليه ذي هذا صفة لموصوف محذوف صفه للموصوف محذوف والعصر وفاق الفعل ذو الوجهين فذو الوجهين هذا وصف للفعل لا للموافقه صحيح وفاق ذو الوجهين ذو الوجهين صفه للموافقه الوفاق او للفعل صفه للفعل اذا لابد ان نقدر محذوفا فنقول وفاق الفعل هذا الفعل من شرطه ان يكون ذا وجهين ما المراد بذي الوجهين ان يكون مما يقع تاره موافقا وتاره مخالفا مما يقبل ان يقع تاره موافقا لشرع بان يكون عباده أو معاملة مستوفاتا للشروط والأركان والواجبات مع انتفاء الموانع فعندنا عباده السوفه الاركان والشروط وانفدت الموانع فنحكم عليها بالصحه عندنا عبادة فقدت بعض الأركان فنحكم عليها بماذا بسلب الصحه او الفساد اذا هذه العباده الصلاه اذا تقع تاره موافقه للشرع وذلك باستجماع الشروط والاركان الموانع وتقع تاره غير مستجمعه للشروط فلم توافق الشرع فلم توافق الشرع عين اذا النص في الصلاه بكونها ذا اما ما لا يقع إلا موافقا للشرع كالتوحيد أو مخالفا للشرع كالشرك هذا لا يوصف بكونه ماذا ذا وجهين كذلك لا يوصف بكونه ذا وجهين وإنما هو وجه واحد ولذلك التوحيد لا يقع الا ماذا إلا موافقا ليس عندنا توحيد موافق الشرع وتوحيد ليس موافقا للشرع وكذلك ليس عندنا شرك موافق للشرع أو شرك مخالف له للشرع فالتوحيد لا يكون إلا موافقا فليس ليس داخلا فلا يوصى بالصحه ولا ولا فساد كذلك الشرك لا يقع الا الا مخالفا فلا يوصى بكونه صحيحا او, أو فاسدا اذا وفاق هذا مصدر ووافق اي موافقه الفعل ذو الوجهين ذو الوجهين شرع أحمدي, احمدي قال لابد من التقدير هنا وقوعا نعم وفاق وفاق ذي الوجهين وقوعا شرع أحمدي شرع احمدي بمعنى أن الذي يوصى بكونه موافقا لشرع احمدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني موافق للشريعه حينئذ العبره بالفعل أو بوقوع الفعل على وجهه أخرى زياده على ما مر كذلك النظر يكون في الفعل باعتبار الوقوع لا باعتبار ذاته قبل الوقوع لان قبل الوقوع هذا أمر اعتبار ذهني لكن إذا وقع حينئذ قلنا هذا موافق أو ليس ليس موافقا فنبدو كذلك من من زياده وقوعا فالاصل موافقه وقوع الفعل ذي الوجهين اذا قوله فيما سبق نرجع وفاق ذي الوجهين شرع احمدي قلنا لابد من أن يكون ذي صفه لموصوف محذوف هو الفعل لان الفعل هو الذي يوصف بكونه ذي بكونه ذا وجهين ثم مسألة اخرى الفعل باعتباره في الذهن ام باعتبار وقوعه باعتبار وقوعه اذا موافقه وقوع الفعل ذي الوجهين موافقته وقوع الفعل ذي الوجهين اذا لابد من تقدير كلمتين قال فالاصل موافقه وقوع الفعل ذي الوجهين فحذف الوقوع واقيم المضاف إليه مقامه فاذيفت الموافقه إليه ثم جاء بالوقوع تمييزا فالمتصف بذل وجهين حقيقة هو الوقوع للفعل هو الوقوع لا للفعل لماذا لأن الموجود هو الوقوع كون الشيء قد وجد واما قبل الوجود وهذا لا يوصى بكونه ماذا صحيحا أو فاسدا لا يوصى بكونه صحيحا او فاسدا اذا موافقه وقوع الفعل للوجهين شرع احمد شرع بالنصب من نصب له وفاق وفاق مصدر وموافقه وقوع الفعل هذا الفاعل كذلك وقوع الفعل للوجهين صفه له شرع حينئذ يكون بالنصب مفعولا به وهو مصدر وهو مضاف لما بعده وهو احمد شرع نعم شرع احمد, الأصل أحمد كذلك لكن جر بالكسره على الاصل يعني صرف للوزن صرفا ليه للوزن الا ماذا ان يبقى ما لم يضاف ما لم يضاف ما لم يضاف يعني ما لم يقع ماذا مضافا اما اذا وقع مضافا اليه لا يقع الاصل قد يخطئ بعض طلاب العلم يعني الممنوع من الصرف متى اذا اضيف رجع الى اصله اذا وقع مضافا يعني جاء الاول وما اذا جاء مضافا اليه فيبقى على على اصله يبقى على اصله شرع مفعول المصدري وهو مضاف لما بعد وهو احمد صلى الله عليه وسلم بالكسر على اصل الوزن أي لأمر الشرع ومثل باحمد وهو اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم وعراد به ماذا الشريعه يعني موافقة وقوع الفعل ذي الوجهين الشرع شريعا هذا الذي أراده والوجهان موافقه الشرع ومخالفته أي الفعل الذي يقع تاره موافقا للشرع لاستجماع ما يعتبر فيه شرعا وتاره مخالفا له لانتفاء ذلك عبادة كان كالصلاه أو عقدا كالبيع لصحة موافقته الشرع اذا البيع يقع تاره موافقا وتاره مخالفا ان وافق هو الصحيح البيع الصحيح العقد الصحيح وان خالف فهو الفاسد هذا المراد هنا بخلاف ما لا يقع الا موافقا للشرع كمعرفه الله تعالى وكذا ما لا يقع الا مخالفا كالشرك فلا يوصف بالبطلان لانه ليس ذا وجهين فما, فما لا يقع الا على وجه واحد كمعرفه الله تعالى لانه إذا لم يوافق صار جهلا صار ماذا صار جهلا واذا صار جهلا خرج عن كونه معرفه لله تعالى اليس كذلك معرفه الله تعالى ليس لها الا وجه واحد إذا لم تقع على هذا الوجه فهو جهل بالله تعالى اذا هذا شيء آخر ليس هو المعرفه هل كذلك فالنظر حينئذ ان يكون ماذا ما لا يقع إلا موافقا فليس عندنا معرفة الله تعالى تقع كما هي وليست موافقه لي للشرعي اذ لو وقعت مخالفه له كان الواقع جهلا لا معرفه وفرق بين النوعين فلا يوصف حينئذ المعرفة معرفه الله تعالى لا يوصف هذا الفعل بصحه ولا ولا عدمها لما ذكرنا اذ لو وقعت مخالفه له ايضا كان الواقع جهلا لا معرفة فإن موافقته شرع ليست من مسمى الصحه ولا يسمى هو هو صحيحا ولذلك مر معنا فيما يتعلق بالتوحيد العباده الصحيحه شرعيه حينئذ نقول ماذا إذا،, اذا عبد غير الله تعالى عبد غير الله تعالى وقعت عباده لغيره كيف نسميها عباده العباده شرطها الاخلاص والمتابعه وهذا انتفى عنده الاخلاص والمتابعه كيف نسميها عباده هذه ليست عباده شرعيه كذلك قلنا باعتبار ظنه باعتبار ظنه لو سلمت بانها عباده شرعيه من ما جاء به الشرع اثبتت الاخلاص والمتابعه او لا اثبتت لان لا تصح العباده كما نقول لا تصح صلاه الا بطهاره مع القدره أو مع التيمم أو عند عدمهما دون ماء ولا ولا تراب حينئذ نقول كذلك هنا لا يمكن أن تصح العبادة إلا بالاخلاص والمتابعة فإذا اثبتنا كونها عباده لزم من ذلك أن يكون قد اخلص فيها وتابع النبي صلى ونحن نحكم عليه بكونه ماذا شركا بالله تعالى اذا كيف نسميها عبادة؟ نقول هذا باعتبار ظنه باعتبار ظنه فاذا مر بك في, في النصوص الشرعيه ويعبدون الله تعالى الى اخره ومع ذلك يعبدون غيره عبادة غير الله تعالى نسميها عباده باعتبار ظنه لا باعتبار الشرع لا باعتبار الشرع لماذا لان هذا توحيد وهذا شرك والشرك لا يقع إلا مخالفا والتوحيد لا يقع إلا الا موافقا حينئذ كيف نسميه عبادة أو نسمي هذا الفعل عباده وقصرها لغير الله تعالى فصحة العباده على هذا موافقه العباده ذات الوجهين وقوعا للشرعه يعني هذا التعريف عام للنوعين وصحه العقد يعني المعامله مثل بالعقد للمعامله أو التعبد تعبد هذا تفاعل اراد به ماذا العبادة تعبد تفاعل اراد به العبادة ومر معنى العبادة تعرف باعتبار المعنى المصدري الذي هو التعبد كمال الذل مع كمال الخضوع وتعرف العبادة باعتبارها الاسم وهي ما ذكره الشيخ الاسلام لتيمية رحمه الله تعالى في التعريف المشهور والتعبد هنا اراد به العبادة فإذا كان كذلك حينئذ صحه العقد موافقه العقد كذلك موافقه العقد ذي الوجهين وقوعا الشرع وصحه العباده على هذا التعريف موافقه العباده ذات الوجهين وقوعا الشرع, الشرع. فما لا يقع الا موافقا في العبادات لا يوصف بكونه صحيحا وما لا يقع الا موافقا في المعاملات كالوديعة مثلا ورد الديون نقول هذا لا يوصف بكونه صحيحا ولا ولا فاسدا فقوله وفاق ذي الوجهين شرع احمدي إذا خصصناه أو عرفنا أن في هذا التعريف يدخل تعريف الصحه في العبادة فقوله صار مطلقا بمعنى ماذا موافقه ذي الوجهين وقوعا الشرع ولولا لم يسقط القضاء ولولا لم القضاء ولذلك جاء مطلقا جاء جاء مطلقا بمعنى أن تعريف العباده على هذا يكون ماذا موافقه العبادة ذات الوجهين وقوعا الشرع وان لم تسقط القضاء وان لم القضاء فتسمى عباده ماذا تسمى عباده صحيحه بمعنى أن هذا التعريف وهو تعريف منسوب للمتكلمين أن العبرة بموافقه الفعل للوجهين وقوعا الشرع بقطع النظر عن كونه اسقط القضاء او لا فلا عبره هنا بماذا بالقضاء هل اسقط ام لا فالنظر عند المتكلمين بماذا بالموافقة وعدمها فقط وأما مسألة اسقاط القضاء وعدمها فلا التفات للمتكلمين لهذه الحيثيه ولذلك نقول التعريف هكذا العباده الصحيحة عند المتكلمين وفاق ذي الوجهين الوقوع او وقوعا شرع احمد وان لم تسقط القضاء يعني سواء سقط القضاء ام لا فهي عباده صحيحة عند المتكلمين فالمتكلمون قالوا الصحة موافقه الامر يعني امر وجب القضاء ام لا وجب القضاء ام لا ومرادهم في ظن المكلف ويظني المكلف لا في نفس الأمر فكل من امر بعباده فوافق الأمر بفعلها كان قد اتى بها صحيحه وان اختل شرط من شروطها او وجد مانع او ورد مانع ولذلك لو صلى ظاننا انه متطهر انه متطهر حينئذ قام فكبر وصلى وختم صلاته وهو معتقد ماذا أنه على طهاره وقد عمل بظنه ثم تبين له بعد وقت أنه قد صلى على غير طهارة ما حكم صلاته الأولى؟ قال صحيحا بقطع النظر عن كونها ماذا يجب عليه قضاء اولى هذه الصلاة تسمى ماذا تسمى صحيحه لانه في ذاك الزمن قد وافق ماذا وافق الامر فما أنه انه وافق الامر وافق الامر حينئذ نسمي صلاته صحيحة ولكن في نفس الامر صلاته ليست بصحيحة بل هي باطله لكن ذلك لماذا لأن مناط الصحه في العباده عند المتكلمين ليس هو اسقاط القضاء وجب القضاء اولا وإنما باعتبار حاله في الصلاه هل هو موافق للشرع ام لا ولذلك كما ذكرت المثال السابق ظن أنه متطهر في نفس الامر ليس على طهارته فصلى اذا قد ادى ما عليه وكذلك ووافق الشرع لان الشرعمره بالصلاه وقد ظن انه على على طهاره عيدن وافق الامر وصلاته صحيحه ولو تبين بعد ذلك انه قد اخطا في في هذا الظن يقيل في الأخير اسقاط القضاء لما قال وقيل في الأخير اسقاط القضاء عرفنا أن الأول عام صحيح وفاق ذي الوجهين موافقه الامر مطلقا وجب القضاء ام لا وجب القضاء ام لا وقيل هذا قول اخر وهو مذهب الفقهاء يعني وقال الفقهاء في الاخير يعني صحته في الاخير ما هو الاخير تعبد يعني الصحه في العباده صحه في العبادة اسقاط القضاء اسقاط القضائي هذا الاصل بالهمز اسقاط القضاء للعباده اسقاط القضاء لي للعباده اي المراد بالاسقاط اسقاط القضاء اي اغناها عنه يعني اغنت هذه العبادة عن ماذا عن القضاء فاذا اغنت هذه العبادة عن القضاء فبرئت الذمه فلم يطالبه باعادتها مره أخرى حينئذ نسميه ماذا نسمي هذه العباده صحيحه نسمي هذه العباده صحيحه لماذا لانه قد وافق الامر وزياده صحيح وافق الامر شرعي وزياده وهو ماذا أنه لم يطالب بالقضاء فاشبه ما يكون بتعريف الفقهاء انهم رجعوا الى تعريف المتكلمين لكنه ماذا قيدوه قالوا موافقه الأمر هذا لابد منه لابد أن يتوضا ولابد ان ياتي بالصلاه الشرعيه اركانها واجباتها قبل إلى اخره ساتر عورته لابد من موافقه الامر لكن لابد من ملحظه آخر هل هذه العبادة التي وافق في ظنه الشرعة هل اسقطت القضاء ام لا فإن أسقطت القضاء حكمنا على العبادة بكونها صحيحة فان لم تسقط القضاء حكمنا على العبادة بكونها فاسده هذا ما لاحظ الفقهاء وهو المعتمد أو الصواب وقيل في الاخير اي تعبد في العبادة اسقاط القضاء للعباده أي اغنائها عنه بمعنى الا يحتاج إلى فعلها ثانيا لا يحتاج الى ان يصلي مره اخرى فالفقهاء قالوا صحه وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء صحه في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء كالصلاه الواقعه بشروطها وأركانها مع انتفاء موانعها ولا تكون صحيحة إلا, إلا اذا كانت كذلك تحققت الأركان والشروط وانتفت الموانع وأما إذا لم تتحقق الأركان فات ركن مع القدره عليه صلاه لا تصح او ورد مانع والصلاه لا, لا تصح فكونها كافية في سقوط القضاء أي انها لا يجب قضاؤها هو صحتها وهذا هو المعتمد ومذهب المتكلمين أعم من قول الفقهاء مذهب المتكلمين أعم من مذهب الفقهاء لماذا لأن مناط الحكم عند الفقهاء اسقاط القضاء ومناط الحكم عند المتكلمين موافقه الأمر مطلقا اسقطت القضاء ام لا كذلك فصار فرقا بين بين التعريفين لأن كل صحه فهي موافقه الأمر وليس كل موافقه الامر صحة عندهم كل ما وافق الامر هل يكون صحيحا هل كل ما وافق الامر يكون صحيحا لا لماذا لانه وافق باعتبار ظنه ثم قد يتبين ماذا أن ظنه قد اخطأ ولا عبره بالظن البين خطأه حينئذ نرجع إلى الاصل من على العباده بكونها باطله اذا كل صحة فهي موافقه الامر لا يكون صحيحا الا إذا وافق الأمر ظاهرا وباطنا في ظنه وفي نفس الامر اما ظن فقط لا لابد في ظنه وفي نفس الامر لانه قد يظن ظنا ثم يظن ظنا وانه كذلك في نفس الامر لكن يتبين بعد ذلك أن ما في نفس الامر مخالف لظنه فلا عبره به البتة كما مثلنا بالمثال الذي يذكره الصولي هنا اذا مذهب المتكلمين اعم من مذهب الفقهاء لأن كل صحة فهي موافقه الامر وليس كل موافقه الامر صحه عندهم وصلاح الفقهاء انسب هو انسب لان العباده ماذا لا تبرئ الذمة إلا باسقاط الطلب ولا اسقاط للطلب إلا اذا لم يترتب عليه القضاء والا بقيت الذمة مشغوله والصلاح الفقهاء انسبوا وذكروا عله فإن الانيه متى كانت صحيحه من جميع الجوانب إلا من جانب واحد فهي مكسوره لغه هل تسمى صحيحة؟ الانه يوصى بكون صحيحا يعني مستوي ليس فيه عيب ولا ولا نقص حين اذا فيه ختص في جهه معينه الا يسمى صحيحا لا كذلك العباده التي لم يستوف اركانها وشرائطها لا تسمى لا تسمى صحيحة ولا تكون صحيحة حيث يتطرق اليها الخلل من جهة من الجهات وهذه الصلاه يتطرق اليها الخلل من جهه ذكر الحدث صلى ظانا انه متطهر ثم ذكر انه محدث حين جاء الخلل اولا جاء الخلاف فرجعنا للعباده فحكمنا عليها بكونها باطله وان حكمنا اولا بأنها صحيحه لكن تبين أن هذا الحكم ان هذا الحكم ليس ليس في محله صحيح ام لا تبين أنه, أنه أو ظن أنه متطهر ثم بعد زمن تبين أنه قد اخطا في ذلك الظن حكمنا اولا بالصحه ثم رجعنا فرفعنا الصحه وهذه الصلاه يتطرق الي الخلل من جهه ذكر الحدث فلا تكون صحيحة بل المستجمع لشروطه في نفس الامر هو الصحيح فالعبره بما في نفس الامر لا بما في ظن المكلف لأن الظن قد يخطئ ولا عباره كما قال الفقهاء لا عبرة بالظن البين خطأه قال الفقهاء ان مذهب المتكلمين باطل إذ لو كانت الصحه موافقة الامر لكان الحج الفاسد صحيحا حج الفاسد يجب اتمامه او لا موافق الامر او حج فاسد يجب اتمامه هل وافق الشرع لا الان عندما يتمه هل وافق الشرع او وافق الشرع قطعا هو مامور من جهه الشرع بان يتم هذا الفاسد اذا وافق الشرع موافقه الشرع تحققت ام لا تحقق انتفى الوصف بالصحه انتفى الوصف بالصحه حينئذ الحد فاسد ووجب اتمامه فهذا الإتمام موافق للشرع لانه مامور بذلك لكن انتفت الصحة اذا وجد الحد ولم يوجد المحدود قالوا هذا يدل على بطلان تعريف المتكلمين بكون الصحه هي موافقه الامر اذا قالوا اذ لو كانت الصحة موافقه الامر لكان الحج الفاسد صحيحا لأنه مامور باتمامه يعني اتمامه صار عباده فدل ذلك على أنه موافق للامر لكن لا يوصل بالصحه اذا انتبهت الصحه والمضي فيه فالمتم له موافق الموافق الامر باتمامه فيجب أن يكون صحيحا لكنه فاسد باتفاق متكلمين والفقهاء فوجب الا تكون الصحه موافقه الامر بل ما ذكرنا من كونه كافيا في اسقاط القضاء هذا اعتراض من الفقهاء على المتكلمين قالوا عرفتم العبادة صحة العبادة بكونها موافقة الامر وجدت موافقه الامر مع عبادة نعتقد نحن وانتم انها فاسدة وهو الحد الفاسد وجب إتمامه وجب اتمامه حين وقت اتمامه هل هو موافق للشرع موافق للشرع هل موافقه الشرع هذه تستلزم صحة الحج الفاسد الجواب لا اذا هذا اعتراض واجاب عنه المتكلمون بقولهم لا نسلم أن الحج الفاسد وقع على موافقه الامر نمنع اولا أن الحج الفاسد وقع على موافقه الامر بل على مخالفته ايذ فعل فيه ما افسدهم وعنيد انتفاء صحته لانتفاء موافقه الامر فيه يعني النظر هنا للصحه باعتبار الابتداء موافقه الأمر باعتبار الابتداء واما ما حدث في الاثناء فهو امر طارئ والعبره في الحكم على الشيء بالصحه وعدمها هو الابتداء وليس الأمر الطارئ فاما كون المفسد له مامورا باتمامه فلا يلزم منه أن يكون امتثاله الأمر باتمامه يوجب صحته لوجهين احدهما أن الأمر باتمامه أمر طلع على الأمر الأول اما حفظا لحرمه الوقت من الهتك بعد العقاد السبب احترامه بالاحرام أو عقوبه للمفسد له على يساده يمنعه من التخفيف عليه ومعارضه له بنقيذ قصده يعني جاء الأمر بالإتمام للشيء الفاسد إما لحرمه الزمن واما عقوبه للحاج نفسه قال هنا ومعارضه له بنقيذ قصده كالواطي في نهالي رمضان ونحن إنما نريد بالأمر الذي صحه موافقته الأمر الابتدائي هذا الذي يعنى هنا أن ان موافقه الامر المراد بها عند المتكلمين ماذا الأمر الابتدائي فليس ما طرا على شيء قد فسد وامر باتمامه يكون ماذا يكون صحه فلا اعتراض على المتكلمين أي الذي أمر به المكلف ابتداءا الوجه الثاني أننا إنما نقول ان صحه موافقه الامر فيما نعلم أن الشارع طلب منا تصحيحه والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد منا تصحيحا بمعنى اننا اذا قلنا بان الصحه موافقه الامر فيما طلب الشارع أن نحكم عليه بكونه صحيحا واما الحج الفاسد فهو كسمه حكم الشارع بكونه ماذا بكونه فاسدا ثم أمر باتمامه لكن لا على وجه التصحيح وإنما إما حرمه الزمن لكونها تكها وإما عقوبه على الفاعل نفسه قال هنا إن الصحة موافقه الامر فيما نعلم أن الشارع طلب من تصحيحه والحج الفاسد نعلم أن الشارع لم يرد من تصحيحه لان تصحيحه بعد استقراره فساده محال والشرع ما كلفنا بالمحال فبان بما ذكرناه ان الحج الفاسد غير غير وارد اذا كما قال الطوف اختصارا لجواب المتكلمين وحاصل الجواب بالوجهين يرجع إلى تخصيص الدعوه يعني موافقه الامر ليست مطلقه تعريف الاصوليين المتكلمين للصحه لالا يرد عليهم الحج الفاسد ليست مطلقه فكانهم قالوا اردنا أن الصحه موافقه الأمر الخاص ليس كل امر وإنما الأمر الخاص وهو الابتدائي يعني اول ما يقدم عن العبادة وأما إذا فسدت العبادة فجاء أمر آخر فهذا ليس داخلا في بحقيقه الصحه أردنا أن الصحه موافقه الامر الخاص وهو الابتدائي أو ما علمنا اراده الشرع تصحيحا مامور منا يعني علمنا أن الشارح إنما أمرنا بموافقه الامر من اجل ان نصحح العبادة وأما إذا كان المراد به العقوبه فليس هذا داخل في مفهوم الصحه اذا هذان تعرفان للعبادة عند المتكلمين وعند الفقهاء موافقه الامر سواء وجب القضاء ام لا عند المتكلمين موافقه الأمن لكن بشرط اسقاط القضاء عند عند الفقهاء بنوا على الخلاف صلاه من ظن أنه متطهر ثم تبين حدثه فإنها صحيحة عند المتكلمين وقع الصحيحه بالنسبة إلى ظن المكلف دون الفقهاء فهي عندهم باطله فالمتكلمون نظروا لظن المكلف والفقهاء لما في نفس الامر لكن قال البرماوي اللائق بقواعد الفريقين العكس لان الذي ينظر إلى نفس الأمر من الفقهاء إنما ينظرون في العبادات باعتبار الظنون كذلك والمتكلمون كاسمهم إنما ينظرون إلى الاشياء باعتبار موافقة الشيء في نفس الامر فاللائق العكس أن يكون نظر الفقهاء لما في ظن المكلف هذا بحثهم واللائق بالمتكلمين أن ينظروا لما في نفس الامر لكن هنا عكس الأمر فنظر الفقهاء لما في نفس الأمر ونظر المتكلمون الى ما في ظن المكلف على كل هما قولان والصلاحان وصابه مذهب الفقهاء وقال ابن دقيق العيد هذا البناء فيه نظر لأن ما قال موافقه الامر ان اراد الأمر الاصلي فلم يسقط الامر الاصلي فلم يسقط يعني باعتبار ما في نفس الامن امر الشال باداء صلاه مستجمعه للشروط والاركان وانتفاء الموانع هذا هو الامر الاصلي او الامر بالعمل بالظن هذا محل اجماع العمل بالظن هذا مجمع عليه بين الفقهاء فقد تبين فساد الظن فيلزم الا يكون صحيحا من حيث عدم موافقه الأمر الاصلي ولا الامر بالعمل بالظن يعني إذا اذا ظهر انه صلى صلاه فاسده يعني غير متطهر فسد عنده الأمران الأمر الاصلي الذي موافقه شيء مما في نفس الامر فسد عنده الاصل الثاني وهو وجوب العمل به بالظن فهذا البناء عند ابن دقيق العيد بناء في نظر لماذا لانه إذا قيل بناء على ظن المكلف وبناء على ما في نفس الامر كانه جعل الأصلين متفارقين كذلك لكن الصواب ماذا انهما متلازمان إذا فسد ظن أو ظهر فساد ظن المكلف فسد الاصل واذا فسد الاصل فسد ظن المكلف اذا فهما متلازمان ولذلك قال هذا البناء فيه نظر لأن من قال موافقه الامر ان اراد الامر الاصلي فلم يسقط كيف وافقه او الأمر بالعمل بالظن فقد تبين فساد الظن فيلزم الا يكون صحيحا من جهتين من حيث عدم موافقه الأمر الاصلي ولا الأمر بالعمل بالظن حينئذ فسد فيه في الأمران وهذا جيد من ابن دققه العيد رحمه الله تعالى وقال بعضهم النقل عن الفقهاء فيه نظر يعني هذا التعريف عن الفقهاء فيه نظر لأنهم لهم فروع تدل على خلاف ذلك من ذلك عند الشافعية تقسيم من صح الصلاه إلى ما يغني عن القضاء وما لا يغني فلم يجعلوا الصحة عبارة عامه أسقط قضى على كل بعضه منازع في كون الصحه في العباده عند الفقهاء اسقاط القضاء لكن هذا هو المشهور وثم مسائل اختلفوا فيها إذا صحت هل تغني أو لا تغني نقول هذه تعتبر ك كالشواذ وامم العصر فالتعريف عند الفقهاء هل هذه الصلاه اسقطت القضاء ام لا العبرة باسقاط القضاء لا لا بكون صحيحة إلا إذا اذا القضاء ثم ليس المراد منه أن الصحة نفس سقوط القضاء اذا قيل هذه الصلاه اسقطت القضاء يلزم منه ماذا أن القضاء قد وجب ثم اسقطته هذه الصلاه هل هذا المراد لا لانه لم يدمتى يجب القضاء اذا فات الوقت هو في اول الوقت صلى محدثا ثم بعده مباشرة تذكر أنه محدث نقول هذه الصلاة لم تسقط القضاء ثم اعاد صلاته قبل خروج الوقت نقول هذه الصلاه اسقطت القضاء كيف لم تسقط القضاء اسقطت القضاء والقضاء إنما يكون ماذا بعد خروج الوقت الا ذلك هذا محل اعتراض قال الزركشي ثم ليس المراد منه أن صحتها نفس سقوط القضاء بل المراد كون تلك العبادة بحيث تسقط القضاء العبادة من حيث هي تسقط القضاء لانه وجب القضاء ثم سقط بتلك العبادة فإن ذلك باطل اتفاقا يعني هذه الصلاه من شانها ان تسقط القضاء فلا يطال باعادتها هذا المراد وليس عندنا قضاء الصلاحي حصل ثم اسقطته بالصلاه نقول هذه العبادة من شأنها انها ماذا لا يطالب بفعلها مرة ثانيه ولذلك قلنا فيما سبق اسقاط القضاء اي اغنائها عن اعادتها مرة ثانيه هذا المراد بالقضاء في هذا المحل لان القضاء إنما يكون عند فوات الفعل عن وقته أما قبل الفوات فليس القضاء واجبا عند أحد حتى تكون العبادة المؤدات في الوقت مسقطه للقضاء بل معناه انه سقط قضاء من عقد بسبب وجوبه قاله الصفي الهندي والخلاف لفظي على القول الرضا يعني الخلاف بين الفريقين بين الطائفتان بين الطائفتين لفظي يعني راجعني الى الى اللفظ الى الى اللفظ والخلاف لفظي اختلاف لفظي نسبه الى الى اللفظ على القول الرضا اي المرض فيه الحذف مضاف اي ذو الرضا اي ان بكون الخلاف لفظيا هو المختار لان القضاء واجب على القولين على على قولين هذا المشهور عند الاصوليين عند بعض الاصوليين أو أكثر الأصليين أن الخلاف لفظي الخلاف لفظي لان القضاء واجب على القولين قول الفقهاء وقول المتكلمين عند الأكثر وقطعوا به وهو الصحيح عند الكثير ويكون الخلاف بين الفريقين لفظيا والاحكام متفق عليها وجرى عليه قرافي قال لأنه متفق على أنه موافق لامر الله انه موافق لامه وموافق لامر الله ولو تبين بعد ذلك انه قد صلى محدثا وافق امر الله املا وافق امر الله هل ياثم لا ياثم يثاب, يثاب يثاب يثاب او لا يثاب اذا تبين انه قد صلى محدثا وقد ظن اثناء صلاته انه على طهاره يثاب او لا يثاب قلنا يثاب كما مر لا يلزم للاثابه الاجزاء ولا يلزم للاجزاء الاثابه لانه متفق على انه موافق لامر الله وانه يثاب عليها وانه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه صحيح رجل صلى ظن انه محدث ومات ولم يتنبه لكن في نفس الامر في علم الله انه صلى محدثا ها ياثم لا ياثم صلاته مرضيه الله ومرضيه مع ان في الاصل فات فيها شرط هذا امره الى الله امره الى الله ويجب اذا تبين وأنه لا يجب عليه القضاء إذا لم يتبين حدثه ويجب اذا تبين ولكن خلافهم في لفظ الصحه فقط لفظ الصحه هل وضع لما وافق الامر سواء أوجب القضاء أم لم يجب أو لما لم يمكن أن يتعقبه قضاء يعني كما كنا في الواجب والفرض في الواجب والفرض كما أن كما أن ما ثبت بدليل ظني يسمى واجبا هل يسمى فرضا كذلك او لا وما ثبت بدليل قاطع كما أنه يسمى فرضاً هل كذلك يسمى واجبا او لا محل نزاع كذا فمفهوم لفظ الصحة هل وضع لما وافق الامر بقطع النظر عن القضاء أو لما أسقط القضاء هذا الذي وقع فيه النزاع وهذا على المشهور عند الاصوليين أن الخلاف لفظ كما قال النظم والخلاف لوضي على القول الرضا يعني المرض المختار والزركشي في التشهيف وغيره قال لا ليس الأمر كذلك ليس الخلاف لوضيا بل هو معنوي قال الزركشي وليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون القضاء ووصفهم اياها بالصحه صريح في ذلك فإن صحته هي الغايه هي هي الغايه والصواب التفريق بين مذهب المتكلمين منهم من أوجب القضاء ومنهم من لم يوجب القضاء يعني استدراك الذركه وان عورض عند من من بعده لكن استدراكهم في محله لأن ليس جميع المتكلمين يوجبون القضاء إذا تبين له خطأه بظنه بل بعض المتكلمين لا يوجبون القضاء ولذلك كما قال الزركشي تسميتهم للصلاه صحيحه يكفي هي الغايه من العباده الصحه لذلك فدل ذلك على أن المتكلمين ليس جميعهم يوجب القضاء بل بعضهم وهو كثير إذا تبين له خطأه في كونه صلى محدثا أوجب عليه القضاء وبعضهم لا اذا الخلاف مع الأول هو الذي يمكن ان يعبر عنه بأنه لفظي اما الخلاف مع الثاني فليس بلظي ليس بلظي فالتفريق بين النوعين هو الذي ينبغي اعتماده قال الزركشي وليس كذلك بل الخلاف معنوي والمتكلمون لا يوجبون قضا ليس جميع المتكلمين أطلق الزركشي ونسب الحكم لجميع المتكلمين ليس الأمر كذلك ووصف مياه بالصحه صريح في ذلك فان صحته هي الغايه وقد صرح الغزالي والقرافي أن الخلاف المذكور في الغايه للصحة لفظي الاتفاق الفريقين على أنه ان لم يتبين الحدث فقد ادى ما عليه ويثاب والا فيجب القضاء هذا عن بعض المتكلمين قال البرماوي لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردود دعوى القضاء ما هي يعني كلام الغزالي ماذا قال قال الخلاف المذكور في الغايه للصحة لفظي لاتفاق الفريقين على أنه ان لم يتبين الحدث فقد أدى ما عليه ويثاب هذه الحالة الاولى وإلا فيجب القضاء يعني إذا تبين له الحدث وجب عليه القضاء قال البرماوي دعوى الاتفاق في الحاله الثانيه على القضاء مردود ليس جميع المتكلمين إذا تبين له خطأه في كونه صلى محدثا يجبون عليه القضاء ولذلك قال مردود فقد حكى ابن الحاجب في مختصره مختصره في مسألة الارزاء أنه لقما مع كونه ماذا قد صلى ظانا أنه متطهر فبان أنه على غير طهارة أنه لا لقض لماذا لكونه قد ادى الصلاة اول مرة موافقا للامر فقضى ما عليه فقضى ما عليه حينئذ صحت ولذلك يعبر عنها بماذا بالصحه ثم ينصون على ماذا على ان سواء اسقطت القضاء ام لا فدل ذلك على انها إذا لم تسقط القضاء تصبكونها صحيحا هذا ما درك الزركشي فيما سبق فيما فيما سبق. لو لم ينص بعض المتكلمين أو كثير منهم على أنه إذا تبين الخطا وجب القضاء قلنا ماذا المتكلمون لا يوجبون القضاء مطلقا كما نص على ذلك الزركش ولذلك قال نص ابن الحاج أنه لا قضاء قاله تبع لي للامدين قال البرماوي وكان المراد أن المتكلمين إنما لم يوجب القضاء على تقدير استمرار الحال لو لم يريد نص بلزوم القضاء لكنه ورد بأمر جديد يعني مبنى الخلاف هو ماذا هل القضاء يجب بأمر جديد أو, أو لا؟ وإذا كان كذلك وحينئذ هذا يؤكد ان الخلاف معنوي لأن الصواب أن مدرك الخلاف هل القضاء يجب بامر جديد او لا عند المتكلمين وهو الصواب انه لابد من من امر جديد وعليه إذا لم يرد أمر جديد العصر الصحه العصر الصح فلا يلزم ماذا لا يلزم القضاء قال البرماوي كان المراد أن المتكلمين إنما لم يوجبوا القضاء على تقدير استمرار الحالي لو لم يرد نص بلزوم القضاء لكنه ورد بامر جديد كما حكاه الغزالي وفي المستصفى عنه قال كذلك وعندنا قول مثلهم فيما إذا صلى بنجس لم يعلمه أو مكشوف العوره ساهيا انها صحيحة ولا قضاء نظرا لموافقة الامر حال التلبس هذا فرد يعني كما قال المرداوي وهو قول لنا قوي فيما إذا صلى بنجس ساهيا أو جاهلا يعني هو في نفس الامر ماذا صلى بنجاسة لكن هذا يقال فيه ماذا هذا يستثنى بدليل خاص يستثنى بدليل خاص فللاعتراض بكون القاعده الاصل فيها انه اذا تباين ان تصلى بنجاسة فالعصر فيها أن الصلاه ليست بصحيحة بصحيحه لكن دل الدليل على انه اذا كان ساهيا أو جاهلا حينئذ يكون معفوا عنه قال امام الحرمين في تلخيص إنما صار الفقهاء الى هذا في اصل وهو أن الصلاة في الدال المقصوبه صحيحه مع كونه على خلاف مقتضى الشرع وصاب انها باطله لا تصح صلاه في الدال المنصوبه صاب انها باطله لا تصح لكن اراد أن يجعل ماذا ما سبب بناء الفقهاء الصح على اسقاط القضاء يدل على أن الصحيح ما لم يجب قضائه ولو خالف مقتضى الشرع وقال الغزالي يتخرج على الخلاف فيما فيما قطع صلاته لاجل غريق فهي صحيحه عند المتكلمين باطلة عند عند الفقهاء يعني اراد أن يفرق بين المذهبين بناء على اصل وقع النزاع على الخلاف في ذلك الاصل والصواب أن سبب الخلاف هو اختلافهم في اصل ألا وهو هل القضاء يجب بالامر جديد ام بالامر الاول المتكلمون على الأمر الجديد وهو الصواب لكن لا يلزم موافقتهم في صحة والفقهاء على أنه بنفس الامر السابق الأول فلا يلزم ماذا امر جديد والصواب ان الخلاف مفرع على اصل وهو أن القضاء هل يجب بالأمر الأول أو بامر جديد فعلى الأول بنى الفقهاء وقولهم إنها سقوط القضاء وعلى الثاني بنى المتكلمون قولهم انها موافقه الامر فلا يوجبون القضاء ما لم يرد أمر جديد به وهذا يؤكد أن النزاع ليس لفظيا مطلقا بل لابد من التفصيل على ما سبق ويؤيد ذلك أن المتكلمين يقولون قضاء لا يجب بالأمر الاول بل بالامر الجديد والفقهاء يقولون بالأمر الأول ولهذا فسروا الصحة بسقوط القضاء هذا تعريف للصحة في النوعين على المذهبين قال شيخ الاسلام ابن رحيم الله تعالى لم يرد في لفظ الكتاب والسنة الصحة والفساد ها لم يرد في لفظ الكتاب والسنه الصحة والفساد بل الحق والباطل بل الحق والباطل هذا حقا في التعبير عنه وانما الصحه الصلاح الفقهاء يعني بحثنا بحث في الصلاحات كما قلنا اصول الفقه كله الصلاحات لكن منه ما جاء الدليل يؤيده ومنه لا يكون الا الصلاح فيكون حقيقة عرفيه وانما صحه الصلاح عند الفقهاء قال المرداوي قلت وورد لفظ الاجزاء كثيرا يعني جاء في الشرع الاجزاء وهو قريب من الصحة يعني كانه وردا يناقش شيخ الاسلام تيمور رحمه الله تعالى على على السحايا يعني فقال قلت ورد لفظ الاجزاء كثيرا وهو قريب من الصحة ثم ان الجمهور لم يسمح بإطلاق الفاسد وانما قاله هي صلاه صحيحة أو شبيهه بها كامساك رمضان على كل البحث هنا مجرد الصلاح وصحة العقد او التعبد وفاق ذي الوجهين شرع احمدي هذا تعريف عام يشمل الصحة في المعاملات والصحه في العبادات ثم لا بد من تقديرين اولا نقدر الفعل ثم المراد به الوقوع وفاق أي موافقه موافقه وقوع الفعل للوجهين وعرفنا المراد بالوجهين الموافقة للشرع والمخالفه للشرع شرع احمد اي لشرع النبي صلى الله عليه وسلم وقيل في الاخير أي تعبد الصحف العبادة العباده اسقاط القضاء فدل على أن التعريف السابق وفاق ذي الوجهين شرع احمد مطلقا سواء أسقط القضاء ام لا والصواب هو تعريف الفقهاء لأن العبادة إذا كانت عبادة شرعية فلن تكون كذلك إلا إذا استجمعت الأركان والشرائط انتفت الموانع حينئذ برئت الذمة ولا يطالب بالاعاده مره ثانيه فاذا كان كذلك فقد سقط الطلب وإلا فلم تبرئ الذمة ولم يسقط القضاء حينئذ صارت الذمه مشغولة فلابد من اعاده الصلاه أو العبادة مرة أخرى الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين